هذا السؤال وجه جدا وهو يعني مشكلة نعيشها في هذه الأيام على وجه القطوص وإن كنا نعيشها يعني من انفترات قويلة ومن قطوص متسالية في أمة الإسلام وهي الشباب الذي من نموه عز وجل عليه للهجاية ف فتوجهوا إلى متاحة فوق مكانتهم ورسبوا امورا ليس لهم فيها حق كأولئك الذين دخلوا في مسائل الجهاد وفعلوا ما هو حقيقة عار على أهل الإسلام كتنظيم القاعدة وغيره ممن اضطر به من شراب الإسلام وأبنائه أو تركبوا أفلاق شاسة في تكفير المجتمعات أو في تبقيع المجتمعات أو في تفتيق المجتمعات وتبغيظ الناس بعضهم إلى بعض والنظر إلى المجتمع بنظرة فولاوية وحاقدة وأنه مجتمع منحرف منهار فاقف إما بعضهم يقول مجتمع كله كافر أو بعضهم يقول مجتمع كله مفتدئ او بعضهم يقول المجتمع كل الفاتح وهكذا فهؤلاء الشباب اولا اذكرهم بحديث صحع رسولنا صلى الله عليه وسلم ولعله يتناول شريحة كبيرة ممن ثقفوا في شرك الاهواء والتعصب للمبادئ المنحرفة والاحجاب الضالة يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث فديثه الذي رواه ابن حدام الصحيحة والبخاري التاريخ السبيل وجود إثنانه الحافظ ابن كثير بتفسيره يقول فديثه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوة ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن إذا رؤيت عليه ذهجته وكان رزقا للإسلام قيره إلى ما شاء الله فانسلق من دينه وجعله خلفه ظهريا وعمد إلى جاره بالسيد ورماه بالشرك قال أليس يا رسول الله أيهما الحق بالشرك؟ الرامي او المرمي وقال النبي عليه الصلاة والسلام الرامي هذا الحديث الحقيقة هو من علامات نهوة النبي صلى الله عليه وسلم إذ أخر عن أناف لم يكونوا في زمنه ولكنهم وجدوا وكتروا لا في آخر الزمن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا التعذير النبوي الذي أتيه جوامح السلم يقول إن أخوة لا أخوة عليك فخاف النبي عليه الصلاة والسلام علينا صنفا من الناس فكان الواجب أنه خاف مما خافه رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا من هو هؤلاء الذين خافهم النبي عليه الصلاة والسلام علينا ولماذا خاف النبي عليه الصلاة والسلام علينا هؤلاء خاف النبي عليه الصلاة والسلام علينا هؤلاء لأنهم في الحقيقة يسدون في عرض أهل الإسلام من الداخل هذا من جهة ومن جهة الثانية أنهم يشويهون طرح الإسلام عند الأمم فلهذين الاعتبارين وإليهما إشارات والتفاق في هذا الحديث خاف النبي عليه الصلاة والسلام علينا هؤلاء فمنهم يقول رجل قرأ القرآن حتى إذا رُؤيت عليه بهجته وكان رذعا للإسلام أرى وتعلم وتبين وتنسك حتى حفّل قصلتين عزيزتين رؤيت بإطهاء القرآن وغياء التمسك الإسلام والسنة على وجهه وعلى هديه وأيضا كان رزءا للإسلام شصنا حقينا للإسلام يعلم ويدعو ويدبه على الإسلام الشبه ويرد العاديات على أن الإسلام ثم بعد ذلك حطر له ما حطر من انتكاد ومن تغير ومن انحراف ليس انحرافا في الشعوات لا بل هو انحراف في نفس الدين الذي ركبه لأنه لم يركب دين الله عز وجل الصحيح وإنما ركب الأغواء التي يهعم أنها دين يقول عليه الصلاة والسلام انساء من دينه وجعله خلقه ظهرية وغيره إلى ما شاء الله يعني غيره بحسب ما يوافقه الله فأصلح هذا الدين في ظاهره انه دين الله ولكن في هو دين هول ودين حراب لا يغضى الله سبحانه وتعالى ولا يفرقه قال مع الله صلى وسلم فغيره الى ما شاء الله احمل الاهواء وعمد الى جاره بالسيد عمد الى اهل بلده عمد الى جيرانه الذين هم حق الناس بذله والإحسان إليه ومن جيرانه من هو قريب منه ومن هو أعلى من الجيران كالوالدين والأقارب ونحو ذلك ومن من لهم حق عليه في السمع والطاعة فولاة الأمر وغيره عمد إلى جاره بالسير تحت مغلق شيء قال ورماه بالشرك يعني أنه ما تقبل الكتاب ولا قاتل جاره ولا أشاع الفوضى في بلاد المسلمين إلا تحت هذه الشبهة الباطلة وهي أن جيرانه وأن أهله وأن حكامه قد وقعوا في الشرك بالله سبحانه وتعالى فقاتلهم وبعل بمن مدى فحق أن لقاب النبي عليه الصلاة والسلام علينا أمثال هؤلاء لأن هؤلاء يبسدون أكثر مما يصلحون بل ليس لهم الإصلاحي فصيل ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن شريعة منهم أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوتان إذن يا أيها الشاك إذا وققت الله عز وجل للهجاية فعل أن هذه الهجاية لها شروط ولها روابط إن أنت تمسكت بها وفق. وإن أنت عنها هلاف وجاءت الهلاف عن طريق الدين الذي ارتبه ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فيما طحى عنهم عند الحال ثم غيره إن لكل عمل شرة يعني طورة واندفاع وإن بكل شرة بدرة فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اتجت ثم النبي عليه الصلاة والسلام في أمر الهداية واضحة الصحابة رضي الله عنهم لما أقضهم الله عزير من الشرك وهو أكثر مما عليه كبير من الناس الآن من المعاطي حينما يأخذون من هذه الهداية فالصحابة خرجوا مما كان فائدا في زمان من الشرك إلى نور التوحيد والإيمان فقد اصلاقاهم الله عز وجل حمل اليد الثالث قد هم يأتون يسهلون. يا رسول الله أي العمل أفضل سؤال عن العمل الذي به استفع المرض في دينه ودنياه يأتون ويقفون العلم عند النبي عليه الصلاة والسلام يعملون في دنياهم ما يستغنون به عن الناس ويقفعون به عن ذل السؤال فقرج منهم هذا المجتمع الإيماني على المجتمع القوي لأنهم جمعوا الحلم والعمل ولم يخوضوا فيما لا يعنيهم لأن النبي عليه الصلاة والسلام وتشعوا توجيه السبيل القاعدة العظيمة في الإسلام التي لم يستطع الثربويون في ريئ الحضارات المتقدمة ولا المتأخرة أن يأتوا بعشر معشارها وهي قوله عليه الصلاة والسلام إِنَّ مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ فَرْتُهُ مَا لَيَعْنِيهِ فمن حُسْنِ هدايةِكِ ومن سلامتِها ومن توفيق الله تعالى لك فيها أن تترك ما لا يعنيه فلمواوحة تدرك بها أنت ماذا يريد تبصول عليه الصلاة والسلام هل يعنيت أنت أن تكون حاكماً؟ هل يعنيت أنت وأنت شاءت أن تكون الآن عالماً؟ هل يعنيت الآن أن تكون مهندساً؟ هل يعنيت أن تكون طبيباً؟ كن هذا الآن لا تعنيت لأن هذه الأمور قسمت في الشريعة الإسلامية الشريعة الإسلامية جاءت بتقسيم هذه الاختفاقات ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمد منهم لعلمه الذين يستمدتونه منهم على الشيخ محمد رشيد غيرا هذه الآية نص في أن الحالة لا دخل لهم بأمور السيالة هذا وزيمنا أهل الإسلام فإذا لو أخذنا هذه القاعدة في بداية جوفيق الله عز وجل فلننا للزيادة الالتجام والاهتداء ولا نقول للالتجام لأن كل مسلمين متجمون إن شاء الله عز وجل ولكن بعضهم يقفر في هذا الالتجام وضعهم يتم هذا الالتجام فإذا وفقت الله عز وجل لإتمام هذا الالتجام وإتمام هذه الهداية فأعلم أن هذا التوتيق لا يكون إلا إذا أجريت هذه القاعدة من حسن إسلام المرء فرقه ما لا يعنيه لو قدر من اليوم اقتصاق الجمعة وهذا المنبر له إيمان رسمي سوف يقف وقام أحدنا وقفض الجمعة يعمل خير وبرش يريد يذكر الناس يشكر ما رأيكم بعمله من شخص إسلام المرء فرقه ما لا يعنيه فعمله هذا غلال كذلك نصف قهاؤنا حلابنا رحمهم الله على أن إمام الحي الرافق إذا تقدم غيره فصلت الناس من غير إذنه ومن غير عذر فإن صلاةهم موقوف صحتها على إذن الإمام الرسمي الرافق فإن أذن وإن لا لزمهم الإعادة في احد الروايسين على جمال أحمد رحمه الله وبركاته وي المعتمد في المرهم فعيدا من حسن إسلام المرتبة أو ما لا هذا هو تعليم رحيم فأقول إنسان لضع نفسه في المرتبة اللائقة فيها أنا تقولي الآن أتمم الإتزامي وأتمم الإتزامي لشرع الله أكمم هجاية ترك المعاصي والفسوق فما الذي أعمل؟ أعمل بالطاعة والإدادة تقرب إلى الله أعمل بتحصير العلم الذي يكشف عن الجهل وأما أن أضع نفسي في يوم وليلة قابل أحكم بين الناس هذا كابل وهذا مفتح وهذا فاسر أحكم وأضع نفسي في منزلة الأمير أو الإمام السياسة الثلانية الثاشلة والسياسة الثلانية الصحيحة وهذا التفضل من التولى والعقد المصالحة مع التولى الإبنانية هذا فاطب ثم او اضع نفسي منزلة العلماء والكبار فا اقول انت فلان فطلق زوجتك وانت فلان فطلق هذا لا مو طلق صحيح فزوجتك غير طالق سبحان الله الصحابة رضي الله عنهم معاسم عظمهم في العلم يتدافعون الفتوى وانت مرتج منك سنة او سنتين اتزام الكمال وتريد ان تضع نفسك انت الطاضي وانت العالم وانت الحاسب وانت حتى بعضهم حطلتك هو المهندس وهو الطبيب وهذه يجمع الامة كلها فمن جالب نقرد شيئا ما اصيبته كثير من شبابي من الاسلام باسية ما في هذه البلدان فان اهل هذه البلدان فيهم القيبة وفيهم الحب الخير واضح وغيهم وليس هذا ينفي عن هذه الفترة ولكنهم يتميزون بها ويقصر ذلك فيهم فأزهى كثير ممن صرق الله عز وجل فطره عن اتباع السادة والسنة إلى هؤلاء الشباب وأخذ يغذي فيهم أبكارا باطلة أبكارا تيئة جدا للغاية وإذا لم في مثل هذه المجال وفي متر هذه الظروف الحالكة بالأمة فأنا فنطارح قرد رب مبادئ قطيرة جدا عند سبيل من الشباب مبدأ السرية في العمل مبدأ التجمعات والتحذبات مبدأ استغلال قضايا الإسلام الكبيرة في خدمة هذه الأحزاب وفي خدمة هذه الأعمال السرية في استغلال قضية الجهاد وغيرها وتجهيلها لصالح الحزم أو لصالح خلان أو لصالح خلان فهذه الأمور من أكبر الأمور وهناك أمور فليها ولكنها ليست في درجتها من خطورة الأعمال السرية هذه ليست عندنا معشر المسلمين أبدا لأننا نعيش في بلدها للإسلام ودين الله عز وجل ظاهر إقامة الطلوات غامرة فليس من الدين العمل السري ولهذا يقول عمر بن خاصة بن عبد عزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بأمر دون العام يعلم انهم على تسييس البلاء وعن نصر عن خليفه الراشد لبناء خلفاء راشدين كما عثوا جماعه من اهل العلم وليس من سبيل الشباب الا ان يتجهوا للاصلاح وان يذهبوا اليها فان ذلك عاهم في حقيقه عليهم فهم اما يقوموا على خير فلا قد سيعظره للناس وإما على فلا أن يكونوا على قطاع فلابد أن يظهر للناس حتى يقوموهم ويخشدوهم أما أن يجتمع أثنان أو ثلاثة أو عشرة على أنفسهم وينظرون في أمور وقضايا كبيرة فالك من الضلال المضيح ولهذا طبق في صحيح البخاري أن من بايع رجلا من غير مشهورة المسلمين فإنه لا يبايع ولا يبايع عدوثي الذي بايعه فضرّك أن يقتل فهذا نهل صريح ان يحدث في هذه الأعمال السلسية من بيئات ومن جعل بعضهم هو القائم على هذا التجمع الزري ولو أخذنا نستطرد في هذا نطر المقام كذلك التحذبات ليس هناك حاجة في بلاد الإسلام لتحذب الوجود الحاكم المؤمن الذي يشهد أن لا إله إلا الله وعلى محمد رب الله والذي يقيم الثلاث هذا صاف أن يبصلع حوله فيؤيد ما عنده من خير ويناطع ما عنده من نقص ان تقام الأحجاب فريسا ذلك من شرع الله بل في بالإثناد الصحيح في الأخبار الموفقيات للسدير بن بكار رحمه الله أن عثماء رضي الله عنه خفض يوم الجمعة فترافعة الأقوات في المسكي وتراموا في القبحات قال الحفن الضفرين فجعلتما أبصر أديم السماء من فعلهم هذا وذلك للاختلاف على رضي الله عنه ممن حضر من الأمصار من أهل الانحراف والقلال لمن تأثروا بانتبأ وغيره فنظروا إلى عثمان نظرات باطلة وزعموا أنه لا يقفتم الثروة صحيحا وزعموا أنه يذنئ قالدة يقول حسن بصري فتراموا في البطحة فتحفت ما أمت أنظر أجيب السماء فسمحنا صوتا من بعض حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى لعلها أنها أم سلمة رضي الله تعالى عنها علا فسمعت صوتا من بعض فجر ازواج النبي عليه الصلاه والسلام تقول الا إن نبيكم قد ضل بما الفرق دينه واحتجز ثم كما قال الله عز وجل ان الذين فرقوا دينهم فكانوا شيعة ليس منهم في شيء هذا قر امر خطير قضيه اسلاميه كبيرة. في حدمة أسرع معينة وأحزاب من حرفة كقضية الجهاد التي أسيئ استخدامها وشوها صورتها أن عملته القاعدة في تنظيمها الظالم هو جميلة الإسلام ولا يمثل الإسلام بل والله لو جفع أعجاء الإسلام الملايين ثلو الملايين من الدولارات والأطنان ثلو الأطنان من الذهب لما استطاعوا أن يشويوا صورة الإسلام وأن يصد الناس عن دخول في هذا الدين كما بعل هؤلاء الضاليون وذلك لأن الإسلام دين الله عز وجل من استخدمه لأجل أن يؤيد قضية شخصية له ان يصل الى حكم او ان يصل الى مطالح دنيوية اطلبه او ان يصل الى مطالح الاسلام بفهمه وهواء لا بهدي الله حز وجل واتباح رسوله صلى الله عليه وسلم فانه يجمع الاسلام ويشوي الاسلام تشويها لا حز له ولا نهاية له قوله تعالى سبح الله سبحانه وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله اي يسبوا الله عدوا بغير علم اذا كان سب عائلات المشركين وهي حقيقة بان تسب ممنوع ان اذا كان ذلك يؤدي الى سب ذات الله سبحانه وتعالى عقيده في احال مخضبه تجعل الناس يتكلمون في دين الإسلام ويتكلمون في رسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم في القدر والزمن فكذا بالأفعاد التي يفرح بها اليهود وأبناء اليهود في تشويل صورة الإسلام والأضاء عليها أشك أنها أبعد عن الإسلام هذه وأن الإسلام بريء منها فالجهات قضية عظيمة الفقهة بينوها وموضحوها وشرحوها فيما لا عليه هل يأتي هؤلاء وليكنم تكون بمبدأ الجهاد وزورتون الآيات الأحي والأحاديث فيه وأقول معهم من لنا لا يشب أن يجاهد في سبيل الله بل نفسه على الناس جوما أوله عليه, أوله عليه الصلاة والسلام من نات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو نات على شعبة من شعب النتاق ولابد للمسلم أن يحدث نفسه في الغزو وأن يهيئ نفسه للغزو في سبيل الله عز وجل لكن الجهاد الذي أنزله الله سبحانه وتعالى أنزله أحكاما أولو الله عز وجل وإن جدحوا الاستلمي فإسنح لها أليس قاية من كتاب الله أليس أجمع المسلمون على جواز الصلح عند حاجة المسلمين لهذا الصلح وأن الذي يقرر أنزل هذا الصلح هو إمام المسلمين فليس النبي عليه الصلاة والسلام الصالحة الصارى قريش بالصلحة الكديدية المعروف المشهور بما جرى فيه من حوادث وعبر كثيرة حتى أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله أنا أضبني في ديننا ثم بعد ذلك لكمال إيمانه وكمال اعتمادي وتوقله على الله رجع إلى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ما كان اذا aval al jihad كبيرة kabira مهمة يجب muhimma yajib an la tuqala illa 'an al ulama w li hadha akthar al fuqaha 'ala annahu la yajuz al qaul bighayr al imam wa hadha hadha qawl sahih thabit bi thabab al hadith fi ta'eed al imam يحتاج إلى تنظيم دقيق وإلى مهارات عالية وإلى أن تتوحد أذهان المشاهدين جميعا في جهن رجل واحد بما عنده من أهل الحل والحقب والمشورة والرقي حتى ينضبط وحتى يكون التوفيق والنصر حنيفه أما أن يؤتى وتخبط أحسام الفهاد يمينا وشمالا وهل تخفضل بعض الأحكام دون بعض فذلك مما لا يرضاه الله ولا يرضاه رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يرضاه المؤمنون ولو شئنا أن نتكلم عن أحكام لترى الفقهة بكتبهم لو اطلع عليها هؤلاء وأظنهم يطلعون عليها لعلموا أن ما هم عليه باطل فإن الفقهة في القريص الصحب فلن نفسه على أنه يجول في المسلمين ان يصالح العدو وهذا محل اجمع ولكن جوّزوا ان يصالح العدو على دفع نال فهذا القول قول اجمع الفقهاء عليه بالضرورة واما في غير الضرورة فمن الفقهاء من اجازه اكتداءا كأبي حريفة ومنهم من لم يجد انظر الى سعة غطط علماء الاسلام وانتزامهم شرع الله عز وجل أن حال ضعف المسلمين يجوز الصلح إذا احتج إليه حتى لو يضع المال حتى تضع العدو فسبحان الله العظيم كيف تلتبئ هذه القضايا وكيف تنقل على ابناء المسلمين وإنما وقع ذلك لأن مقادر التلقي فيها خلص فالتلقي لابد ان يكون عن ورغة الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين ولهذا مرض اي في يقدح بالعلماء ويكتهمهم ويصفهم بالابتداء والقلال الدين وانه لا يؤخذ عنهم ونحو ذلك من العبارات ولا شك انه على شفاة جرب هار وانه على قطر عظيم فالفطازر التلقي مهمة لأبناء المسلمين خذوا من كبار علمائكم خذوا من خطمائكم لا تنقذوا من قليل العلم صغار الأثنان سفهاء الأحلام حتى تصنوا إلى الله عز وجل وإلى تحقيق نصر هذا الدين بما كان عليه رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلط الصالح رضي الله تعالى عنهم أرضاه. والسلام في هذا يعني يصول جدا ولكن بتوخر لهلا احتلنا مشاعر السلام يا